يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في هذه الحلقة في حديث المؤلف حول قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث الآية يقول رحمه الله وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ثم لتبلغوا أشدكم أي لتبلغوا كمال قوتكم وعقلكم وتمييزكم بعد إخراجكم من بطون أمهاتكم في غاية الضعف وعدم علم شيء وقد قدمنا أقوال العلماء في المراد بالأشد وهل هو جمع أو مفرد مع بعض الشواهد العربية في سورة الأنعام فاغنى ذلك عن إعادته هنا وقوله تعالى في هذه الآية ومنكم من يتوفى أي ومنكم أيها الناس من يتوفى من قبل أي من قبل بلوغه أشده ومنكم من ينسأ له في أجله فيعمر حتى يهرم فيرد من بعد شبابه وبلوغه غاية أشده إلى أرض للعمر وهو الهرم حتى يعود كهيئته في حال صباه من الضعف وعدم العلم وقد أوضحنا كلام العلماء في أرض للعمر ومعنى لكي لا يعلم بعد علم شيئا في سورة النحل فأغنى ذلك عن اعادته هنا وهذا الذي ذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة من الاستدلال على كمال قدرته على بعث الناس بعد الموت وعلى كل شيء بنقله الإنسان من طور إلى طور من تراب ثم من نطفة ثم من علقه. إلى آخر الأطوار المذكورة ذكره جل وعلا في مواضع من كتابه مبينا أنه من البراهين القطعية على قدرته على البعث وغيره فمن الآيات التي ذكر فيها ذلك من غير تفصيل لتلك الأطوار قوله تعالى كلا إن خلقناهم مما يعلمون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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون وقوله في آية الزمر هذه في ظلمات ثلاث أي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة فقد ركب تعالى عظام الإنسان بعضها ببعض وكساها اللحم وجعل فيها العروق والعصب وفتح مجاري البول والغائط وفتح العيون والآذان والأفواه وفرق الأصابع وشد رؤوسها بالأظفار إلى غير ذلك من غرائب صنعه وعجائبه وكل هذا في تلك الظلمات الثلاث لم يحتج إلى شق بطن أمه وإزالة تلك الظلمات سبحانه جل وعلا ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولأجل هذه الغرائب والعجائب من صنعه تعالى قال بعد التنبيه عليها ذلكم الله ربكم له الملك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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا وقوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم الآية وقوله تعالى خلق الإنسان من علق وقوله تعالى منها خلقناكم إلى غير ذلك من الآيات وقد بينت السنة الصحيحة القدر الذي تمكثه النطفة قبل أن تصير علقة والقدر الذي تمكثه العلقة قبل أن تصير مضغة والقدر الذي تمكثه المضغة مضغه قال مسلم بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني واللفظ له حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله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 بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد الحديث. ففي هذا الحديث الصحيح تصريحه صلى الله عليه وسلم بأن الجنين يمكث أربعين يوما نطفة، ثم يصير علقه ويمكث كذلك أربعين يوما. ثم يصير مضغة ويمكذ كذلك أربعين يوماً ثم ينفخ فيه الروح فنفخ الروح إذن في أول الشهر الخامس من اشهر الحمل وقال البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة انباني سليمان الأعمش قال سمعت زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفه ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة برزقه وأجله وشقي أو سعيد الحديث وهذه الرواية في البخاري ينقص منها ذكر العمل وهو مذكور في روايات أخرى صحيحة معروفة وقد قدمنا وجه الدلالة المقصودة من الحديث المذكور والله أعلم بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا على أن نتم بقية حديثنا في لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته